وَما تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَأَ أنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ من بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسّكهم حسنة تسئهم وإن تصبّكم سيئة يفرح بها وإن تصبروا وتستقوا لا يضُوكم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون محيط وإذا دعوت من أهلك تبوء المؤمن قاعد للقتال والله سميع عليم